فَالظَّلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا الْآخِرَةُ أكْبَرُ دَرَجَاتِهُ وَأكْبَرُ تفضيلا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إلَهٌ أَخْرَفَ فَتَقُودَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا وَقَبَّلْ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا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 وقُرَّ رَبِّ رَحْمَهُمَا وَقُرَّ كَمَا رَبَّ صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ 119. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان